أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رجول الله أشهد أن محمد الرسول الله حيوا وصونا حيوا وصونا And y'all have fun. And y'all